yeah وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر فادادوا كفرا لن <لم> يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بش فَتَغْمُنُ نَعْدُمُنَ ابْدَتَ فَإِنَّ الَّذِتَ لِلَّهِ جميعا. وقد